شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظل الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائب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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم؟